بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد فعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقذ الوضوء أي مفسداته ويتماني أحدوان خارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقذ الوضوء أما خرج من سبيل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب نواقد الوضوء إذا انتقض الوضوء صار لسانه محدثا والصحيح من المذهب أن الحدث يعم جميع البدن الصحيح من المذهب أن الحدث يعم جميع البدن وفي وجه عند الحنابلة أن الحدث يقتصر على أعضاء الوضوء يقتصر على أعضاء الوضوء لكن الصحيح من المذهب الأول الصحيح من المذهب الأول وقوله باب نواقض الوضوء النقر الحقيقة لا يكون في المعنويات وإنما في الحسيات لكنه يستخدم مجازا في المعنويات والشيء المشترك بينهما هو الإفطال يقول أي مفسداته وهي ثمانية مفسدات الوضوء ثمانية وعرفت بالاستقراء استقراء ماذا؟ الظاهر أنهم يقصدون استقراء النصوص واستقراء كلام أهل العلم استقراء النصوص واستقراء كلام أهل العلم ينتج منه أن نواقض الوضوء محصورة بالثمانية لا يخفاكم أنه قضية حصر العدد يت... سيختلف باختلاف إيش؟ اختلاف العلماء في اعتبار بعض النواقض وعدم اعتباره لكن عند الحنابلها نواقض ثمانية نعم أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض نوضوع ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط نعم نعم أي مخرج بول أو غائط الخارج من السبيل ينقض بلا إشكال في المذهب ولا في غيره لعموم النصوص ولكن من بول أو غائط أو نوم والآيات والأحاديث في هذا كثيرة مثل أو جاء أحد منكم من الغائط وكثير ما النصوص التي تدل على النقد بخارج من السبيلين كثيرة فلا أشكال فيه يقول ولو نادرا قوله ولو نادرا يقصد بالنادر ب... هنا غير المعتاد أي شيء غير معتاد فهو نادر أي شيء غير معتاد فهو نادر فالنادر الخارج من السبيلين مثل الحصى والدود والدم ينقذ الطهارة وسدل رحمهم الله بحديث المستحاضة لان دم المستحاضه غير معتاد فالمراه بالشكل المعتاد لا يخرج منها دم الاستحاضه ومع ذلك تعالى الشرع ناقضا فهذا يدل على ان النادر ينقض الوضوء ايضا نعم والنقض بغير غير المعتاد من المفردات من المفردات نعم او طاهرا كولد بلا دم او طاهر كولد بلا دم لم يختلف قول أحمد في النقض بالطاهر مثل ما ذكر المؤلف كولد بلا دم ومثل الريحة التي تخرج من القبل سواء في الذكر أو في الوعدد هذه كلها طاهرات ولكنها تنقض لم يختلف قول أحمد في هذه المسألة نعم أو مقطرا في حليله أو محتشى وابتل نعم إذا قطر في حليله دهنا أو أي شيء ثم خرج هذا الذي قطره في إحليله نقض الطهارة تعليلهم قالوا أنه إذا قطر في إحليله فقد مسى النجاسة وعلى المذهب أن المائعة تنجس بمجرد الملاقات فإذا خرجت خرجت وهي نجسة فنقضت الطهارة وهذا أيضا قد يعرف من قوله نادرا لأن هذه من الأشياء النادرة لكنه نص عليها او محتشي وابتل اذا احتشى الانسان في قضيبه بقطن مثلا ثم هذا القطن ابتل ثم خرج فقد انتقذت طهارة فقد ايش فقد انتقذت الطهارة لما تقدم من تعليف ظهر كلام المؤلف انه يشترض في هذه الصورة لنقض الطهارة ان تبتل فان خرج ناشفا فلا وهذا هو ظاهر المذهب وهو ظاهر المنقول عن إمام أحمد من رواية ابنه عبد الله فإنه نص على فإن ظاهر كلامه يدل على هذا وفي الإقناع ذكر أن المذهب أنه لا ينقض إلا إذا خرج ينقض ولو خرج ناشفا ولو لم يبتل فهذه المسألة مختلف فيها ايش المنتهى والاقناع هناك جملة من المسائل معروفة عن داهل العلم اختلف فيها الاقناع مع المنتهى هذه احدها وقد جمعها بعض اخواننا في كتاب وطبعوا كتاب جميل ايضا هنا لما اختلف المذهب في هذه المسألة ما مشى عليه في المنتهى لانه هو ظاهر المنقول عن الامام احمد بالرواية عبد الله. هو الأصل أصلاً الأصل إذا اختلف المنتهى والإقناع فالأصل أن المذهب ما في المنتهى إلا في بعض المسائل لاسباب معينة يكون المذهب ما في الإقناع لكن هذه المسألة مشت على الأصل فالمذهب ما في المنتهى نعم نقرأ الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة الدائم الخارج الدائم من السبيلين لا ينقض لماذا لأن النقض به يوجب الحرج والمشقة لأنه دائم فإذا نقضنا به الطهارة صار عليه أن يتوضأ دائما وهذا لا يأتي به الشرع بلا شك ولا أشكال فمن به السلس باول لا ينقض هذا السلس لا ينقض طهارته ولعلها محل إجماع لا أظن أن في هذه المسألة خلافنا خسر سوى الاستحاضة فلا ينقض للضرورة والثاني خارج من بقية المدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان وكثيرا القسم الثاني الخارج من بقية البدن فالخارج من بقية البدن ينقسم عند المؤلف إلى قسمين إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيره يقول المؤلف إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليلا كان أو كثيرا كان بول أو غائط فإنه ينقذ قليلا كان أو كثيرا من تحت المعدة أو من فوق المعدة ينقذ مطلقا بلا إشكال وكونه ينقذ من تحت المعدة أو من فوق المعدة هذا عليه جمهير الخنابلة الدليل أحسنت أن الأدلة الدالة على النقض بالبول والغائط لم تفرق سلام ورحمه الله بل هناك دليل اجمل للحنابلة دليل جميل هم يقولون السبيلان انما صارت لهما هذه الاحكام بسبب ايش بسبب البول والغائط فاعتبار نفس البول والغائط بالاحكام من باب أو لا واضح وعلى دليل صحيح وعند الحنابلة قول اخر التفريق بين ما فوق المعده وما تحت المعده واضح سأختم هذه المثلة ما فوق المعدة وما تحت المعدة وهذا رأي بن عقيد من الحنابلة يفرق ما بين فوق المعدة وتحت المعدة الحقيقة أن المذهب أقيس وأقوى وأحسن لماذا لأنه كما قلنا مناط المسألة هو خروج البول والغاعد فهما المشكلة لا من أين يخرج واضح فإذن المذهب كما قلنا أنه البول والغاعد قليلا كان او كثيرا طيب نحن كما اتفقنا يقول الشيخ رحمه وتعالى او كان كثيرا نجسا غيرهما اذا كان الخارج من غير سبيلي من غير البول والغائط فيسترط للنقض به ان يكون كثيرا دليل على هذا أنه ينقذ به أصلا قالوا الدليل حديث القي قاء فتوضع كم سيد كورو الموليق وحديث المستحاضة طيب ما هو دليل اشتراط أن يكون قليلا قالوا شرط أن يكون قليل جاء عن الصحابة كابن عباس بن عمر سنقرأ الآن كيف رصد الإمام أحمد روايات عن الصحابة في قضية القليل لكن المسألة الآن الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط يشترط للنقض به أن يكون كثيرا وعنه ينقض ولو كان قليلا هذه رواية في المذهب مع أن القاضي با يعلى نص على أنه يوجد في المذهب رواية واحدة في اليسير مع هذا في فيه رواية ذكر نفسه يعني معناه أنه فاتت على القاضي وعن الامام محمد لا ينقض الا القيء وعن الامام محمد لا ينقض القيء والصديد والمده لشيء اليسيره لكن الروايه هذه لا ينقض القيء والصديد والمده يعني الاشياء اليسيره أو هذا النوع هذا النوع اللي هو القيء والصديد ولو كثر لا ينقض هذه الروايه أنكرها المجلس بنتينها قال هذه الرواية لا تثبت عن الإمامة باعتبار أنه يسوي بينهما قل كيف القيء ينقذ والقيح والصديد لا ينقذ كيف فهو يعني ينفي هذه الرواية فصارت الروايات هذه المسألة كم أربع أحسنت المذهب وثلاث روايات المذهب وثلاث روايات نريد أن نقل لكم كيف رصد الإمام أحمد من قول عن الصحابة قال أحمد قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه وابن عمر عسر بثرته فخرج الدم فصلى ولم يتوضى وابن أبي أوفى عسر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف أو لم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا كم يقول ابن قدامه وقال الإمام أحمد قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا أعاد الوضوء والقليل لا أرى فيه الوضوء لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه بوايات صريحة في كيفية أخذ الإمام أحمد الفقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائض كقيء ولو بحاله نعم ولو بحاله يقصد المؤلف بهذه العبارة أن يشير إلى معنى في المذهب وهو أن النقض يكون بوصول الشيء إلى المعدة لا بتغيره فيها يعني أن النقض بالوصول لا بالتغير فلو شرب ماء وقاءه ولم يتغير الماء مطلقا ينقض وكذلك الطعام وكذلك الطعام لكن هم مثلوا بالماء لأن الطعام غالبا سيكون فيه ولو شيء يسير من التغير الحاصل أن المناطق والمعتبر هنا عند الحنابلة هو الوصول إلى المعدة لا التغير نعم ثم ذكر الدليل لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام فتوضى والكثير ما فحش في نفسه كل أحد بحسبه نعم لما بين الفرق بين القليل والكثير احتاج أن يذكر الضابط الذي نفرق به بين الإيش القليل والكثير فالمشهور عن الإمام أحمد والذي استقرت عليه الرواية عنه وهو صح روايتين والمذهب عند جمهور جمهور الحنابلة هو الضابط الذي ذكره المؤلف ما فحش في نفسه هو ما فحش في نفسه هو واستدل على هذا بأن هذا الضابط استدل الإمام أحمد بأنه مروي عن ابن عباس بأنه مروي عن ابن عباس و هذه اللواية التي هي أنه ما فحش بنفسه كل أحد بحسبه نصرها أيضا جماعة من كبار الحنابلة مثل من المتقدمين القاضي وبنعقيل ومثل من المتاخرين المرداوي فهي رواية منصورة وصحيحة والإمام أحمد استقرق لها لكن في هذه المسألة عن أحمد ست روايات بسبب عدم وجود نص واضح في المسألة فعنه رواية أخرى تأتي في القوة بعد هذه الرواية أنه ما فحش في نفس أواسط الناس ننظر إلى أواسط الناس لا إلى المبالغ ولا إلى المتساحل وعنه أنه قدر الكف قدر الكف فهذا تحديد بالمساحة بالتعبير أو بالقدر وعنه إذا كان شبر في شبر لكن نص في هذه الرواية على أنه شبر في شبر إذا مد فإذا كان يعني نزل كمية كبيرة لو مددناها صارت شبر في شبر تعتبر من النوع الكثير وايضا عنه انه ما كان كثيرا في الصلاة. في في الصلات فهذه ست روايات يعني متباينه لكن المشهور الأول ويليه في القوة الذي له حظ من النظر الثاني له حظ من النظر الثاني اللي هو في اواسط الناس انا تحدث عن المذهب يقول واذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد الصحيح من المذهب أن الفتحة التي تفتح في خارج السبيلين لخروج الفضلات ليس لها أحكام الفتحة الأصلية بمعنى لو خرج منها ريح لا تنتقد الضهارة ولا يجوز أن يستجمر لها لابد من الغسل لأن الاستجمار أخذنا أنه من أحكام المخرج الأصلي فلا تأخذ أي حكم من أحكام المخرج الأصلي ولكن المخرج الأصلي إذا انسد فيأخذ جميع أحكام نفسه واضح المخرج الأصلي ولو انسد تبقى أحكامه له كما كانت فالمخرج الأصلي له أحكامه وتبقى كما كانت والمخرج الجديد المفتوح هذا ليس له أحكام المخرج الأصلي وإذا استدل المخرج وأنفتها غيره ولم يثبت له أحكامه المعتاد الثالث ما معنى قوله المعتاد ها يعني المخرج المعتاد يعني المخرج المعتاد اليس واضحا هذا طيب الثالث زوال العقل او تغطيه تغطيته قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجما ولم يخرج شيء انحقا من غانم الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته زوال العقل على قسمين في المذهب جوال العقل في المذهب على قسمين قسم الأول النوم نذكر النوم النوم منصوص أحمد وعليه تمهير الحنابلة أن النوم ينقذ مطلقا إلا ما سيستثنى مطلقا إلا ما سيستثنى واستدل الحنابلة وتبع لهم الإمام أحمد بثلاثة أدلة الأول حديث بشرة بن صفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى صريح قال البخاري وغيره هذا أصح حديث الباب هذا أنا كل يقول عن حنابلة لا أعصد كلام عن الحديث على طريقة المتقدمين لكن حنابلة يقولون هذا الدليل الثاني أن النقض مروي عن جماعة كبيرة من الصحابة ولا يقال من قبل الرأي فلا حكم الرفض الثالث أن مسه مظنة الحدث ومظنة شيء تأخذ مكانه تأخذ حكمه هذا وجهة نظر الحنابلة وهذا المنصوص عن الإمام أحمد بشكل صريح لكن ماذا يشتغلونه انا قلت الان ان زوال العقل عند الحنابلة ينقسم الى قسمين النوم ثم تحدث تحدثت عنه ثم القسم الثاني الجنون والاغماء والسكر ليس كذلك لكن ادله يا شيخ وكذا ادله كيف بس ذكر عفوا انا اسف لاني متحمس لديك المساله فدعونا من تلك المساله طيب انا نقول النوم النوم ولكن من نوم من بول أو, أو غائب عفوا ولكن من نوم أو بول أو غائب وأيضا هذا المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور الحنابلة إلى آخره طيب في رواية ثانية في مسألة النوم وهي أن النوم لا ينقض مطلقا من اللي رواها هذه الرواية أنه لا ينقض مطلقا رواها واحد كبير جدا في الحنابلة وهو الميموني الميموني هذا من خواص الإمام أحمد حتى كان الإمام أحمد من جدة حرصه على الميموني يسأل عن أحواله الخاصة ماذا صنعت اليوم وكيف تكسب وماذا تشتري معنى ليست له طريقة وقال الإمام أحمد إني أعاملك معاملة لا أعاملها أحدا غيرك يعني رجل خاص عند الإمام له مجلدات روى عن الإمام أحمد مجلدات من الرواية صاحب الإمام أحمد سنين طويلة هو الذي رواه هذه الرواية لأن أن النوم لا ينقض مطلقا مع هذا كله يقول الخلال عن هذه الرواية وهذه خطأ بي أن قدمنا لكم مرتبة الميمون حتى تعرفوا أنه إذا قال الخلال عن واحد مثل هذا رواية خطأ معنى هذا أنه يعني درس القضية دراسة جيدة ويقول هذه الرواية خطأ بي لماذا لأن النصوص في النقض بالنوم واضحة وكثيرة لا أشكال فيها ولهذا يبدو لي وأنا لم أقف على تصريح من الخلال لسبب ذلك لكن واضح لأن النصوص في النقض بالنوم كثيرة طيب القسم الثاني غير النوم وهو الإغماء والجنون والسكر إلى آخره فهذه تنقذ بالإجمال لا إشكال فيها لأنها أولى من النوم وهي مظنة الحدث أكثر من النوم فهي تنقذ بلا إشكال طيب. أيوة. إلا يسير نوم من قائد وقائم طيب. لحظة. إلا يسير نوم يستثنى من النوم النوم اليسير بضوابطه التي سيذكرها المؤلف فالمشهور عن الإمام أحمد أن النوم اليسير لا ينقض الطهارة وعنه أن أي نوم ينقض الطهارة بدون تفصيل ودليل الرواية الثانية واضحة وهو عمومات النصوص, وهو عمومات النصوص ثم قال من قاعد النوم اليسير من قاعد النوم اليسير من قاعد لا ينقض عند, عند الإمام أحمد رواية واحدة رواية واحدة لا ينقذ. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم فيطمون ويصلون بلا وضوء فهذا الصحابة ينمون نوم يسير وهم قعود ثم يصلون بلا وضوء ولهذا لا تنتقل الطهارة رواية واحدة طبعا قول حنابلة أن, أن, رواية أن نوم القاعد لا ينقذ رواية واحدة غريبة نوعا ما لماذا؟ لأنه أخذنا قبل قليل أنه في رواية عن الإمام أحمد أن النوم مطلقا ينقض, أن النوم مطلقا ينقض فهنا قد يكون مقصودهم رواية واحدة بالنسبة للروايات التي تفرق بين القليل واليسير لأن التفريق بين القليل واليسير فيه عدة دوايات وتفصيلات فكأنهم يرون هذا الأمر ثم قال أو قائم الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الطاعة تماما فلا ينقر فيأخذ حكمه لأن صفته كصفته ولأنه أبعد من الاستغراق في النوم وأبعد من وقوع الحدث من لكن بالنسبة للجالس عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه بالنسبة للقائم أنه لا ينقر غير محتمين ومتكن أو, أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والاغماء طبعا الروايه الثانيه انه ينقض واضح كذلك الروايه الثانيه انه ينقض الروايه الاولى أنه لا ينقض كالقهر وهي التي مشهوره طيب من كلامه ان الجنون والاغماء غير محتسب او متكئ او مستند يعني فينقض وهو الصحيح على المذهب وهو الصحيح على المذهب فهؤلاء يستثنون ممن كان أو من نام وهو قاعد ممن نام وهو قاعد هذا هو المشهور وهو صحيح من المذهب وعنه أن نوم المحتبي والمستند حكم نوم القاعد فلا ينقب لكن المذهب الصحيح والمشهور هو الأول لأنه إذا اتكع فخروج الحدث منه أقرب وعلم من كنامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في ذكرها في المبدع إجماعا ذكرها في المبدع إجماعا تقدم معنى أن هؤلاء هم القسم الثاني من, من فقد عقله وأن النقض فيهم بالإجماع والنقض بالإجماع في هؤلاء يقوي إيش يقوي النقض بالنوم يقوي النقض بالنوم نعم وينقض أيضا النوم النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقة كمحتب ومتكع ومستنم وينقض أيضا النوم من مضطجع نوم المضطجع ينقض رواية واحدة عن الإمام أحمد لأنه قريب لخروج الحدث والحس منه مفقود وهو المتبادر من إطلاق النقض بالنوم فهو رواية واحدة عن أحمد لا أشكال فيها نعم وراكع وساجد الصحيح من المذهب والذي اختاره الخلال وبين قدامه أن نوم الراكع والساجد ليس كنوم القاعد فينقذ الوضوء والفرق عندهم بينهما أن الراكع والساجد منفتح فيه المخرج أكثر من القاعد فلا يقاس عليه فلا يقاس عليه وعنه رواية أخرى أنه لا ينقذ وهذا اختيار القاضي وجماعة وهذا اختيار القاضي وجماعة واختاره القاضي وأبو الخطاب وجماعه مع ذلك ليس هو المذهب مع ذلك ليس هو المذهب المذهب الرواية التي اختارها الخلال وبين قدهما والحقيقة ظاهر كلام الحنابلة أن جمهور الحنابلة مع الرواية الثانية التي تقول لا ينقل مع أن المذهب انها تنقض حقيقة هذه المساله فيها يعني فيها غرابه يعني فيها غرابه على تصرف الحناباه المفروض يكون المذهب الروايه الثانيه في روايه ثالثه انه ينقض نوم الساجد فقط ينقض نوم الساجد فقط نعم ساجد مخلقه كمحتتب ومتكئ ومستند تقدم الكلام على المحتتب والمتكئ نعم الكثير من قائم وقاعد والكثير من قائم وقاعد ينقض لعموم الاحاديث وعموم الادله وتقدم انه في هذه المساله عن امام احمد روايتان نعم لحديث العين يكاء السهر فمن نام فليتوقع وهو أحمد وغيره والسه حلقه الدبور هذا هو الحديث الذي يدل على الناقض بالنوم مع حديث ولكن من نوم أو غائط او بول وكان يقصد الكرو المؤلف لانه أقوى من هذا الحديث بهذا أن نكون وقفنا على الناقض الرابع مسد ذكر ونتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء في القادم هذا والله على مصر الله عبد المبين ومحمد وعلى أهل أصحابه أجمعيين